عندها جنة المأوى إذْ يغشى السدرة ما يغشى مَا زاوى البصر وما طوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها اتم وآباؤكم, وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى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 إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثا وما له به من علم أي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما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 هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم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 النذور الاولى عزفه العازف عزفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون